ص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الوافِدين قَالَ يُوْسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكَ وَكَبَّ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك ربك ويعلم أحاديث ويتم نعمة ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كاف وإخوته آيات للسائلين إذ قالون يوسف وأبوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن إن أبانا لفي ضلال مبين يوسف يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا, وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألبوه وألغ يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحسنني أن تذهبوا به وأخاف, وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عسفة إذا أجمعوا أن يجعلوه في غاية الجب، وأوحينا إليه لتنبئنه بأمرهم هذا، وهم لا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 قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن درس دراهم فِيهِ وكانوا فيه من الساهدين وقال الذي وَإِمَّا أَن تَنِيَّ أُكْرِمَ مَنْ ثُوَاهُ عَسًا إِن يَنفَعنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مكنا ليوسف في الأرض وللعلمه وللعلمه مَنْ كُنَّا وَنَاسٌ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيناهُ حُكْمًا وَرُؤْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَأَتِ الَّتِي هِيَ فِي بَيْتِهَا قَالَتْ قَالَ أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرها برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشا الباب وقدت قميصه من دورمو والخيس له هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك اِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ من قُبُلٍ فَصَدَقَتْ اِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قبل فَصَدَقَتْ مَا مِنَ الكَاذِبين كَانَ قَمِيصُهُ قد من دور فكذبت, فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى طميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرف تغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة رأت العزيز طوار فتال عن نفسه قد شغفها تَنَامُ عَيْنُ مَن نَسِيَ أَوْ كَنَتْ فِي الْمَجْلِسِ لَا لَن تُمْلَكَ الْأَرْضَ فلما تُمْلَكَ الْجِبَالُ وَلَن تُمْلَكَ الْأَشْجَارُ وَلَن تُمْلَكَ الْأَنْهَارُ وَلَن تُمْلَكَ الْبِحَارُ وَلَن تُمْلَكَ الْقُرَى وَلَن ذلكم الذين هنالكين ولقد رأيته عن نفسه فالتعصى ما لم يفعل ولكن لم يفعل ما آبره لا يسجنن لا يسجنن من الصابين قال رب السجن أحب إلي من ما يدعونني إليه وإلا, وإلا, وإلا أصرف عني كيدهن أخف إليهن وأكون من الجاهلين من فتيان. قال أحدهما إني أراني أعفر أمرا وقال الآخر إني أراني أحفر فوق رقم كبدا تفتل الطير منه you <laughs> يا بارك الدين القلب ولأن الناس لا يعلمون يا صاحب الكبير أما أحدكما فيكيرا فكل قمرا وأما الآخر فيحلب فتأكل الطير كل الأمر ظن أنه ما دن منه مزرني عند ربي فأنته لفضيله <تصفيق> الدكتور وَنُوحِي إِلَى يُوسُفَ أَن نَّفُضَّ فِي سَبْعَ عِجَافٍ فَتَذَكَّرْ قال تسرعون فبعدمين بأبا فما تصدتم فدوروا بيتم بشه إلا قليلا إلا قليلا مما تتلون كنا يأتي من بعد ذلك فبعوا شداد يأكل ما قدمتم لهم إلا Amen. Mm -hmm. just just قال ان انكم كنتم لفي انتقام مسلمنا لي فلم نتكلمه اليوم لدينا مزين أمين قال على أرضي كبروة منها حيث من لما جثبهم بجهابهم قال اغتوني مَنْ سَأَلَ وَمَعَنَا أَصْفَانَا نَسْكَل قَالَ هَلْ آمَنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ مَا نَهْنُ طُبُ ثم سكتهم متاعا وجدوا إطاعتهم ردت قالوا يا أبانا ما نبدل هذه إطاعتنا ردت لنا ونمر أهلنا ونحسر أطانا ونسجد معكم حتى تكون موفقا من الله لبأتون إلا أن فلما آتونا قال الله على ما نقول وما كني من الله شيء إن التهم إلا لله على الترسلت وعلى الكلب لترسل الله من شيء إلا لا نفس ما كانوا يعملون، ألم يهدهم جهادهم جعلت رقائة، جعلت في رحمه؟ لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد سلا أن نشاء الله نربع درجات من نشاء وثمقق عظيم في يُعِدُّنَا نَامُ قَالَ أَنْتُمْ شَوْمٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ جئنا ماعنا من دهم كل ما الى الله ولن نسجد له قد أخذ عليكم من, من الله ومن قبل ومن قبل ما شرروا في يوسف فالنفرح الأرض حتى يألمني أبي حتى يألمني أبي أوحكم الله لي وهو ضير الحافظين يرجعوا الى ابيكم فقولوا تَنَزَّلَ نَبَتَ تَروَقَ <تصفيق> وَمَا شَجَّنَا الَّذِي عَلَيْنَا إِلَّا إِذْنًا وَمَا كُنَّا الْمُنْوِزَ نَزَلَ وَالَّذِي قَضَى سَنَتْ فِيْنَا بِحَمَنِ الْعِلْمِ وَالَّذِي لَمْ أَقْدِرْهَا فِيهَا وَمَا نَسْخَ مِنْ آيَةٍ أَمْ تُنسخُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ وتولى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا فهو كظيم قالوك الله تفتأ تفتر يوسف حتى تكون حتى تكون حرضا أو تكون من الهالفين قال إنما إلى الله وأعلم من الله فتحسسوا من يوسف وأبيه ولا تجأسوا ولا تجأسوا من روزنا إنه لا يلأس من روزنا إلا القوم الكافيون فلما دخلوا عنه قالوا قالوا يا أيها العزيز وأهلنا وإن الله عزيزي جاكي فأوفلنا الكيل وتصدق علينا فأوفلنا الله يجري المتصدق قال هل عنه الله علينا إنه من يستفى لولا أنت قالوا لا يجير قال امون الا قالوا إن وا لا تعلم وقالوا على نوسف آوات لهم أبوين وقالوا فأحكم فيه الأخرج من الحجر وجاء, بكم وجاء بكم من بعد أن ذَٰلِكَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ مِن والأرض أنت وليجي في الدنيا ترفني المسلما ترفني المسلما الصالحين من الصالحين ذلك من أجمعوا أمركم وهم يمتون وما أكثر الناس ولو حرفت المؤمنين وما تسألهم عليهم من أجر إنه إلا بكل العالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يبرون عليها يمرون عَلَيْهَا وهم عنها محببون أمنوا أن تأتيه غاشية من عذاب الله أو تأتيه إزاعة بغفة وهم لا يشعرون قل هذه السبيل الله على بخيرة أنا ومن وسبحان الله وما أهل من المشركين. وما من قبلك إلا من خير الذين اتقلوا افلا تعقلون في ما كان حديث يكترى ولكن تصريق الذي بين يديه وترسل كل شيء وترسل كل